حول معلم من معالم ا ل ت ر ب ي ة في ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م وقبل الشروع في المقصود وبيان المعلم وذكر أ د ل ت ه وتعريفه و أ ي ن نحن من المعلم أ و د أ ن أ ل ف ت ا ل أ ن ظ ا ر إ ل ى أ ن ص ل ا ة العيد على المعتمد ي عند أ ه ل العلم فرض على الراجح من أ ق و ا ل الفقهاء وحينما نقول ب ا ل ف ر ض ي ة نعني بذلك ا ل ص ل ا ة و ا ل م و ع ظ ة لا نفرق بين ا ل أ م ر أ ي ض ا إ خ و ا ن ي أ ن ت أ ت ي ت إ ل ى هذا المكان ف أ ن و ي بمجيئك ا ل ا س ت ف ا د ة لعل الله عز وجل يرزقك ب ك ل م ة من القلب إ ل ى القلب يكون فيها نجاتك وما ذلك على الله بعزيز أ خ و ا ن ي م ح ش ر المسلمين هذا المعلم من معالم ا ل ت ر ب ي ة الذي اخترته عن ع ن د وعن قصد باعتبار أ ه ل هذه ا ل ق ر ي ة وباعتبار بعض إ خ و ا ن ن ا الذين ي أ ت و ن لسماع الوعظ هذا المعلم إ خ و ا ن ي معشر المسلمين من خلاله تتقدم ا ل أ م م وترتقي الحضارات ف إ ذ ا أ ر د ت أ ن تقوم أ م ه من ا ل أ م م بغض النظر عن شريعتها وعن معتقدها انظر لهذا المعلم فان وجدت المعلم موجود في ا ل ا م ة اعلم انها ترتقي وان وجدت المعلم تخلف اعلم انها ستنحط وربنا عز وجل مع الكون بسنن ة م ك و ن ي ة سبحانه وتعالى لا يجامل احد ولا ي ح ا ب ي مخلوق فكل من استقام على ا ل ش ر ي ع ة اعزه الله وكل من انحرف وغير وبدل وابتدع يذله الله عز وجل و ا ن معشر المسلمين أ ي أ م ة من ا ل أ م م أ ي ا كانت علماء الاجتماع لما أ ر ا د و ا أ ن يقيموا ا ل أ م م ويتكلموا عن التفاصيل قالوا ان اي ا م ة من الامم تتكون من افراد يعني انا وانت كفر متل حرون متل حرون متل غ خ ة كل البلد بتكون ا م ة الاسلام ط ب ا ل ا م ة دي م ت ك و ن ة من انا وانت يعني و ح د ة بناء ا ل ا م ة ا ل ا س ل ا م ي ة هي ا ل ش خ ص ي ة ا ل ا س ل ا م ي ة رجلا كان او ا م ر أ ة ومعلوم لدى العقلاء ان اي شيء يتكون من و ح د ة بناء قوته تتوقف على وحدته على ق و ة بناء وحدته يعني عندك علماء ا ل ه ن د س ة لما بيكلموا في الخرصنات علماء الكيمياء لما بيتكلموا في المحاليل و ا ل أ ح م ا ض والقلويات لا ينظر إ ل ى الكل بل ينظر إ ل ى الجزء ف إ ن كان الجزء متماسكا وصلبا حتما سيكون الكل كذلك لذلك من ا ل أ ش ي ا ء التي يغفل عنها الجميع عدم الاهتمام ب و ع د ة البناء عدم الاهتمام ب ا ل ش خ ص ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة وكيف تربت وكيف ن ش أ ت مع شر المسلمين اضرب مثالا قبل الشروع في المقصود ايضا حتى اضع انا وانت ايدينا على موطن الداء ا ل ن غ ب ط اللي احنا فيها والخلل والفرقه والاختلاف والتناحر و ا ل ا ش ت ر ا ء على انتهاك ح ر م ة ا ل د م ا ء هلا نظرنا أ ن ا و أ ن ت حتى نعلم أ ي ن موطن الخلل أ ض ر ب لكم مثالا و ا ح د رجل من أ ف ر ا د ا ل أ م ة يعمل في م ؤ س س ة ح ك و م ي ة مفتش تموين صاحب م ق د س طبيب في ا ل ت أ م ي ن الصحي مدرس في م د ر س ة طبيب في مستشفى ايا كان يعمل في م ؤ س س ة قام اولياء الامور وسنوا له قوانين م ع ي ن ة افعل كيت وكيت وكيت وكيت السؤال هذا الذي سمع القوانين وهي اوضح من شمس النهار هل التزم لم يلتزم لما لم ا لم يلتزم ل أ ن ه في ح ق ي ق ة ا ل أ م ر ما تربى ا ل ت ر ب ي ة ا ل ش ر ع ي ة ا ل ص ح ي ح ة فلو تربى وعلم أ ن بالتزامه ب ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م سيسعد هو ومن حوله ما اختلس وما غش وما دلس معشر المسلمين ان ا ل أ و ا ن ا ل نفيق من غفوتنا ويقف كل واحد منا مع نفسه و ق ف ة حساب و ي س أ ل نفسه هل فعلا نحن جميعا تربينا على معلم م ر ا ق ب ة الله عز وجل معلم ا ل م ر ا ق ب ة وساتكلم فيه بشيء من التفصيل والذي دعاني الى اختيار هذا المعلم وشرحه وضرب ا م ث ل ة ان كلنا بلا استثناء كل من صام شهر رمضان طبق معلم ا ل م ر ا ق ب ة ولكن في ج ز ئ ي ة الصيام فقط يعني اصبح انا وانت عندنا استعداد ا ل م ر ا ق ب الله بدليل الواحد فينا في نهار رمضان مع ش د ة العطش و ش د ة الحر يكاد العنق أ ن ينقطع من ش د ة العطش وليس معه أ ح د قط و أ م ا م ه الماء البارد ومع ذلك لا يستطيع أ ن يشرب لما يراقب ربه عز وجل و إ ل ا لو شرب دون أ ن يراه أ ح د ا ل أ م ر منتهي ما الذي حمله على ذلك راقب ربه عز وجل هذا الذي ننشده من كل مسلم على وجه ا ل أ ر ض ومن كل م س ل م ة على وجه ا ل أ ر ض أ ن يراقب ربه عز وجل في كل شؤون حياته لا يليق أ ب د ا بمسلم يراقب ربه في ص ي ا ن رمضان ولا يراقب ربه في عمله في أ ي عمل كان يعمل فالاله الذي راقبه في رمضان هو هو الاله الذي ليس في الكون اله غيره يستحق ا ل ع ب ا د ة بحق فلماذا راقبنا الله عز وجل في نهار رمضان وحدث التفلت والانحلال من ش ر ي ع ة الله عز وجل في غير رمضان معشر المسلمين معلم ا ل م ر ا ق ب ة وهو أ ن يراقب العبد ربه عز وجل هذا المعلم مبني على اعتقاد أ ر ج و التركيز بحيث تخرج من هذه الموعظه وعندك م ع ل و م ة تستعين بالله عز وجل وتطبق معلم ا ل م ر ا ق ب ة مبني على اعتقاد يعني عندي في القلب اعتقاد إ ذ ا رصغ الاعتقاد وثبت حتما س أ ر ا ق ب ربي عز وجل اذا حينما أ ك و ن وكيلا ل ل د و ل ة أ ن ا و ك ي ل ل ل د و ل ة في ماذا؟ في بيع بعض السلع ا ل ت م و ي ن ي ة أ ن ا وكيل ا ل د و ل ة وكلتني وقالت خذ ا ل ب ض ا ع ة دي ب خ م س ة ب ي ع ه ا ب خ م س ة وربع حلال وسنجعل عليك رقيبا من فلان وفلان انا كرجل متربي على م ر ا ق ب ة المولى وعندي ج و اعتقاد لا احتاج الى فلان وفلان لذلك لما يذهب البعض منا الى الغرب وينبهر يقول ك مررت في الطريق فما وجدت شرطيا قط لم ا ر ا ق ب ا القانون الوضعي فاستقاموا فاستقامت حياتهم مع أ ن القانون من وضع البشر والواحد منهم إ ذ ا تيقن أ ن القانون لا يراه ي ف ج ر المسلم غير كده المسلم يعلم أ ن الرقاب عليه من الله لا ت أ خ ذ ه س ن ة ولا نوم لذلك شتان بين م ر ا ق ب ة العبد لربه المسلم وبين م ر ا ق ب ة الكافر للقانون الوضعي ف ق م بين الاثنين المسلم يراقب من اعتقاد ما هو الاعتقاد انه يعلم يقينا ان الله عز وجل رقيب حفيظ سميع عليم بصير اعيد هذه الاسماء ا ل خ م س ة بمعرفتها وبتحقيق مدلولها يتولد عند المسلم معلم ا ل م ر ا ق ب ة الرقيب ان الله كان عليكم ر ق ي ب ة وكان الله على كل شيء ر ق ي ب ة وكنت انت الرقيب عليهم واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم ف ح ض ر و ه رقيب حفيظ يحفظ العبد المؤمن ويحفظ على العبد المؤمن انتبه للامرين يحفظ العبد المؤمن ويحفظ على العبد المؤمن كل حركاته وكل سكناته رقيب حفيظ سميع لا يخفى عليه شيء بصير لا يخفى عليه شيء عليم احاط بعلمه كل شيء فاذا ر ص خ عند العبد المسلم هذه الاسماء الخمس لله عز وجل من اسمائه التي لا تعد ولا تحصى وعلم مدلولها وايقن بها حتما ولا بد ان يتولد في قلبه معلم ا ل م ر ا ق ب ة لذلك عند الطبراني بسند صحيح من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم لرجل يوصيه قال أ و ص ي ك أ ن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من ع ش ي ر ة قومك اعقل م ا ي الحديث أ و ص ي ك اوصيك ان تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من ع ش ي ر ة قومك في كل ق ر ي ة اقوام وضع الله عليهم ا ل م ه ا ب ة ي س ت ح ي ع ا م ة القوم ان يتلفظ امامهم بلفظ خارج او يصدر منه فعل ناقص امامه يقول ك لا يليق ان اتكلم امامه بكذا رجل عليه المهاب والوقار وهذا كثير في القوم فنبينا صلى الله عليه وسلم ي أ م ر هذا الرجل قال له استحي من الله كما تستحي من رجل صالح من عشيره قومك ومن ا خ ب ا ر بني اسرائيل ان الله عز وجل اوحى لنبي من انبيائهم عن ان كل قومك إ ن كنتم تعتقدون أ ن ي لا أ ر ا ك م فقد كفرتم أ ي إ ن س ا ن يعتقد أ ن الله لا يراه او أ ن الله يخفى عليه شيء في كونه هذا عياذا بلا كفر كنتم تعتقدون أ ن ي لا أ ر ا ك م فقد كفرتم و إ ن كنتم تعتقدون أ ن ي أ ر ا ك م فلم ا جعلتموني أ ه و ن الناظرين إ ل ي ك م كنت تعتقد أ ن الله عز وجل يراك ويعلم عنك كل شيء وعن غيرك فلماذا جعلته أ ه و ن الناظرين إ ل ي ك لذلك ا ل ع ل م لما أ ر ا د و ا ان يعرفوا معلم ا ل م ر ا ق ب ة ايه معنى ا ل م ر ا ق ب ة قالوا ح ا ل ة في القلب ت س م ر ه ا نوع من ا ل م ع ر ف ة يظهر من ذلك اعمال في الجوارح لو حفظ هذا التعريف و ت ع ل م ن ا مكسب ليس له نظيف بحيث لما يسند الي امر يبقى انا اهلا له هي الاتحاد السوفيتي تعلمون كيف سقط معلومه عرفوها سقط الاتحاد السوفيتي بامر واحد ملوش ثاني وهو وضع الرجل الغير المناسب في المكان بس انتقوا اناس مش مناسب ووضعوه في المكان خ ر ب ا وهذا الذي أ ش ا ر إ ل ي ه نبينا صلى الله عليه وسلم إ ذ ا وسد ا ل أ م ر لغير أ ه ل ه فانتظر ا ل س ا ع ة انتبهوا أ ي خلل في المجتمع في اي امر من امور ا ل ح ي ا ة ان امعنت النظر ودققت الفكر تجد ان القوم الذي اسند اليهم العمل وسد الامر لغير اهله وسد الامر لغير اهله تعريف ا ل م ر ا ق ب ة ح ا ل ة في القلب تثمرها نوع من ا ل م ع ر ف ة تؤدي إ ل ى أ ع م ا ل في الجوارح يعني المراقبه عباره عن ثلاث حاجات ح ا ل ة في ا ل ق ل ب الحاله د ي ة تولدت من نوع من ا ل م ع ر ف ة لما تولدت ا ل ح ا ل ة من ا ل م ع ر ف ة خرج من ذلك أ ع م ا ل ا في الجوارح نعرف ا ل ث ل ا ث ة ونشرع في ضرب أ م ث ل ه أ ع ي د ا ل م ر ا ق ب ة كيف تكون في القلب هي حاله في القلب ا ل ح ا ل د ي ة تولدت من نوع من ا ل م ع ر ف ة فلما تولدت ا ل ح ا ل ة في القلب من ا ل م ع ر ف ة تولد من ذلك أ ع م ا ل ا في الجوارح طيب ما هي ا ل م ع ر ف ة قال العلماء هو علم العبد ب أ ن الله عز وجل مطلع على الضمائر عالم بالسرائر رقيب على اعمال العباد وان سر القلب امامه مكشوف كما ان ظاهر ا ل ب ش ر ة للخلق مكشوف ت انا ي اريد ا ل م ع ل و م ة تصلك مش ك ث ر ا ل كلامه بس ل أ ن فعلا لو راقبت ربي أ ن ا و أ ن ت هتفرق معنا كثير لن نجد غش ولا خداع ولا ت ز و ي ر ولا انتهاك محارم ولا تكالب على الدنيا لما نراقب ربنا عز وجل يبقى العلم علم العبد وتيقله ب أ ن الله عز وجل عالم ب ا ل ض م ا ء محيط ب ا ل ص ر ا ئ ر رقيب على اعمال العبد وان سر القلب امامه مكشوف كما ان ظاهر ا ل ب ش ر ة للخلق مكشوف يعني ما في قلبي وقلبك ب ا ل ن س ب ة لله ظاهر كما ان ظاهر ا ل ب ش ر ة للخلق مكشوف فاذا ايقن العبد بهذا الامر حتما سيتولد في القلب ح ا ل ة فاذا تولدت في القلب هذه ا ل ح ا ل ة يظهر اثرها على الجوارح تستقيم الامور و إ ل ا لماذا يستحي الرجل من فعل م ع ص ي ة امام البشر واذا اختلى فعله نريد, تفسير. نريد تفسيرا مقنعا أ ن ت أ م ا م البشر ما فعلت ا ل م ع ص ي ة فلما اختليت بنفسك وما يراك أ ح د أ ي من البشر اجترات على م ع ص ي ة الله ه ل س أ ل ت نفسك أ ن ت على يقين أ ن الله يراك نعم وعلى علم أ ن الله مطلع عليك نعم أ ي ن أ ث ر العلم على ج و ا ر ح ه المضروب ذا يحتاج إ ل ى وقفه مع نفسك يعني مثلا لذلك نجد بعض الشباب هداهم الله عز وجل يتعاطى التدخين ف إ ذ ا ر أ ى أ ب ا ه أ و عمه أ و أ ح د ا من ا ل أ ك ا د ر امتنع الشيء العجيب يتبجح ويقول من ا ل أ د ب لا أ ت ع ا ط ى التدخين أ م ا م أ ب ي طيبا أين الله؟, اين الله في قلبك هل تعتقد فعلا ان الله يراك وان اعتقدت ذلك هل ا ث ص ر هذا المعتقد في سلوكك وابتعدت عن ا ل م ع ص ي ة لان الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من امرك انتبهوا اخواني محشر المسلمين غياب هذا المعلم تولد من ورائه الشر كل الشر وتولد من ورائه أ ي من عدم وجوده الضمار كل الدمار في كل شؤون ا ل ح ي ا ة ل أ ن الله عز وجل إ ذ ا غاب من قلب العبد لا تجد العبد إ ل ا فاجرا منتهكا لحرمات الله ولحدود الله عز وجل لذلك توعد النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم للقوم الذين يغيب عنهم نعلم ا ل م ر ا ق ب ة بوعيد ليس له نظير على وجه ا ل أ ر ض في النصوص ا ل ش ر ع ي ة ع ن د ا ل إ م ا م أ ح م د وعند الطبراني في معلمه الكبير وسند الحديث صحيح من حديث ثوبان مولى النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم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 بحسنات ك أ م ث ا ل جبال ا تهامه وهذه جبال ع ظ ي م ة في بلاد الحجاز وهذه الحسنات التي هي أ م ث ا ل الجبال بيضاء م ص ع ة البياض من حلاوتها ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا ة ه ب ء منثورة يعني لا شيء دواعي ا ش د ي د يعني حسنتك ام ثلج بلتهام بيضاء يوم القيامه تتحول هباء م ن ص و ر ة كما قال عز من قائل وقدمنا الى ما عملوا من عمل ف د ع ل ن ا ه هباء م ن ص و ر ة نعم اذا في عله وفي سبب ف س أ ل ا ل ص ح ا ب ة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله صفهم لنا من دونك ولوصفهن ا ا ح ت ى ن ح ض ر ام م ط ا س ف بهذا الوصفه او ن ك و ن ا م س ل ق و م ي فقال صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و اما انهم منكم. ويأخذون بحظهم من ك م و ي أ خ ذ و ن ب ح ظ ه م م ن ا ل ل ي ل كما ت أ خ ذ و ن يعني من ا ل ا م ة و ي أ خ ذ و ن ب ح ظ ه م م ن ا ل ل ي ل كما ت أ خ ذ و ن ايه ص ل و ن ق ي ا م ا ل ل ي ل ط ي ب مرفين ا ل ل م ن ه ا ل ت ي من ا ج ل ه ا تحولت الاعمال الى هباء م ن ص و ر ة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم انتبهوا و ل كانوا ن ه م ك اذا خلوا بمحارم الله انتهاكوها انتبهوا اخواننا انتبهوا. لان من الامور ا ل م ه م ة في ش ر ي ع ة الاسلام ان المسلم يكن و فاهم الشرع ككل ل أ ن البعض بيتعلق ب أ م و ر ويترك أ خ ر ى ويظن أ ن ه على شيء اياك انظر أ ق و ا م من ا ل أ م ة ي أ خ ذ و ن بحظهم من الليل كما ن أ خ ذ ومعهم من الحسنات ك أ م ث ا ل جبال تهامه بيضاء تحولت إ ل ى هباء منصوره ما العله وما السبب كانوا إ ذ ا خلوا خلوا بمحارم الله انتهكونا وصدق من قال إ ذ ا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل س ا ع ة ولا أ ن ما تخفيه عليه يغيب ت ب ه و ا إ خ و ا ن ي بحيث كل واحد فينا يعالج نفسه فعلا أ ن ت تراقب الله وتخشاه في السر والعلم أ م أ م ا م الناس بس أ ن ت حريص على ا ل إ س ل ا م فعلا من الداخل ولا أ م ا م الناس ل م ص ل ح ة اعلم علمك الله إ ن أ ظ ه ر ت للخلق ما تريد سينخدعوا بك ويصدقوك ولكن لن يخيل هذا على الله هوذا المسلم الصح الذي ت ر ب ى على م ر ا ق ب ة المولى عز وجل كانوا إ ذ ا خلوا بمحارم الله ا ن ت ه ق و ه ا ط ر ل م ا بعيد عن الخلق ولا يراه أ ح د يفعل ا ل أ ف ا ع ي ل أ ي ن الله إ خ و ا ن ي مع شر المسلمين هذا المعلم وهو معلم ا ل م ر ا ق ب ة كان كل تركيز النبي صلى الله عليه وسلم ان يربي ا ل ص ح ا ب ة عليه لذلك تجد في بلادنا علامات إ ذ ا ر أ ي ت ه ا من خلالها تحكم على المجتمع معلم ا ل م ر ا ق ب ة فيه واضح و ل ا غائب ف إ ن وجدت ا ل أ غ ا ل ي ق أ ي ا ل أ ق ف ا ل ب ك ث ر ة على ا ل أ ب و ا ب أ ب ش ر بكل شر إ ذ ا وجدت القوم يخشى الرجل أ ن يسافر ليلا او مع حريمه اعلم ان القوم ضياع في معالم ا ل ت ر ب ي ة ما نريد ان نقف على ا ل ح ق ي ق ة وكفى م غ ا ل ط ة كفى مغالطة وتكالب على ا ل م ن ا ص ر ب ح ج ة اننا سنصلح القوم اذا وصلنا الى السد انت واهم انت عندك من الجهل ما لا يعلمه الا الله قانون التموين في بلاد مصر ب ل غ ة العمه ما يخرش الميه قانون البيع والشراء ب ل غ ة العمه في غ ا ي ة الاحكام قانون التدريس الطب ا ل ص ح ة الاقتصاد كل هذه القوانين غالبها في غ ا ي ة الاحكام م ا ل الخلل ج م ن ي مني ومنك ما فيش م ر ا ق ب ة غابت فلما غابت اختل ا ل أ م ن اتظنون خ ل الأمان أ ت م ع ح ر المسلمين أ ن ينصلح البلد والقوم التسعين مليون ب ج ر ة قلم وبقرار جمهوري أ و بقرار من البرلمان من ظن ذلك أ ق و ل له أ ب ع د ت ا ل ن ج ع ة و ت ل ك ب ت الصراط وينبغي عليك أ ن تعيد النظر في كل شيء الخلل له جذور في أ ع م ا ق ا ل ش خ ص ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة إ ن لم تقلع لن نفلح وسنظل في غ و غ ا ئ ي ة نهيك عن ن ف ر ة القلوب وانتهاك الحرمات تعالوا اخواني م ح ش ر المسلمين حتى لا نطيل وينسي الكلام بعضه بعضا اسمعكم بعض ا ل ا ن ف ل ه والنماذج من البشر تربوا على معلم ا ل م ر ا ق ب ة وتشوف بحيث لما تنفعل لما يرى في الاعلام الكاذب وحماستك تزيد وتغضب لاجل دينك اربع على نفسك وكما قالت العرب اوردها سعد وهو مشتمل ما هكذا يا سعد طورت الابل لا نشك قيد ا ن م ل ة في ن ي ة كل مسلم ل إ ص ل ا ح البلاد والعباد ولكن ا ل ن ي ة وحدها لا تكفي لا بد من الاتباع لا بد من الاتباع كفى م غ ا ل ط ة و إ ن غالطنا القوم ينبغي الا نغالط أ ن ف س ن ا المثال ا ل أ و ل وركزوا معايا في ا ل أ م ث ل ة ومن خلالها ه ت ع ر ف الخلل فينا تعرف أين الخلل وما تنفعلش وما تجريش وما تخرجش ل أ ن كل هذا خبط في الهواء ونقش على الماء ما ي أ ت ي من ورائه إ ل ا التعب والعناء والعبث ذكر ا ل إ م ا م ابن ا ل أ ث ي ر في كتابه ازد ا ل غ ا ب ة في ح ي ا ة ا ل ص ح ا ب ة ان عثمان بن عفان كان في ارض له ب ا ل ع ا ل ي ة ا ل ع ا ل ي ة وادي من ا و د ي ة ا ل م د ي ن ة مطرف وهو في داره والحر شديد يرى على ظهر الارض كالفراش من ش د ة الحر واذا هو بديت في بيته اذا بديت بيته درجل يراه عن بعد امامه بكرين البكر الجمل الصغير اللي ب ق و ل عليه البعرور فلما راه عثمان عن بعد قال ما على هذا الرجل ان ي م ك س في بيته حتى يزول الحر ثم يخرج ثم نادى عثمان لمولى له وقال انظر من هذا الرجل فنظر الغلام وقال يا عثمان انه رجلا, إنه رجلاً معتما بردائه يسوق بكرين متعم م بالرداء ودم بكرين يسوق فقال عثمان للغلام دقق من الرجل فدقق الغلام فقال يا عثمان انه امير المؤمنين عمر بن الخطاب الحر شديد ويسوق بكرين ي ومعتما برداء فعثمان وقف في الدار و ق د م ه ق و ة يعني شباك فنظر فلما حاذاه عمر نظر عثمان فاذا بنفع السموم فما استطاع ان ينظر ورجع ثم قال يا امير ا ل م ؤ ن ي ما عليك ا ل تجلس في بيتك ت يذهب الحر ثم تروح كما تريد انظر الى الرد الذي تولد من معلم التربيه ة المراقبة حالة احنا قلنا القلب م في ت س ا المعرفة لها الجوارح اهي、دي. فقال امير المؤمن عمر ادخل يا عسما قال اما نوع من دين المؤمنين قال بكرين عمل عمر امير الذي قال يظهر اخرجك في يا من ابن ا ل ص د ق ة كويس ذهب الحي بابن ا ل ص د ق ة وتخلفا ل ب ك ر ا ن عن الابل فخشيت ان ي ض ي ع ف ي س أ ل ن ي الله عنهما انتم معايا لو خرجنا من ا ل م و ع ظ ة وكل واحد عرف الخلل فين انا ه ك و ن في غ ا ي ة السعاده ل أ ن ي بعز علي ا ل ب ه د ل ة اللي احنا فيها والهم و ا ل ق ر ب اللي عايشين فيها واللي يحزنك ن ص ر ة ا ل إ س ل ا م ما الذي أ ص ا ب ك م في عقولكم أ ع ن ي القوم حفظكم الله وثبتكم على الحق أ ه ك ذ ا ينصر دين الله قال عمر بكرين من ابن ا ل ص د ق ة تخلفا عن الحي ومضي بابن الصدقه فخشيت ان يضيع ف ي س أ ل ن ي الله ع ن ه م م ر ا ق ب ة راقب ربه فلما راقب ربه و ا ل م ر ا ق ب ة تولدت من علمه بان الله لا يخفى عليه شيء ظهر ا ث ر ه على الجوارح فخرج في ش د ة الحر ونفح السموم من اجل بكرين من ابن الصدقه أيضا من حديث عبد الله بن وذكر ث ب عبدالله بن ايضا حديث دينار من و هذا الامام الذهبي في ت ر ج م ة ا ل خ ل ي ف ة الراشد عمر يقول عبد الله بن دينار خرجت انا وعمر بن الخطاب رضي الله عنه فعرسنا بليل كلمة عرسنا يعني في الليل جلسنا نستريح يقول عمر يقول عبدالله عمر معه غنم عرسنا يعني براع نستريح دينار بن فاذا في فقال له عمر يا غلام قال لبيب وما يعرفوش انه و امير المؤمنين يا غلام قال نعم قال بعني شاب بعني نعجه من عندك فلوس سجاز بعني شاب قال انا مملوك ي ع ن ي ن ا والغنم مش د احنا بتوع واحد انا مملوك يعني لا يحل لي البيع فقال عمر كل سيده أ ك ل ه ا الذئب فقال الغلام و أ ي ن الله انتم معايا اين الله الطبيب اللي بيكتب الرشد للرجل الصحيح البدن أ ي ن الله المدرس الذي ي ح ت ز ل المعلومات أ ي ن الله صاحب المخبز الذي يبيع ولا يخبز أ ي ن الله نعيب زماننا والعيب فينا وليس لزماننا عيب سوانا ب ع ن شاه انا مملوك قل لسيدك أ ك ل ه ا الذئب أين الله؟ اين ل ل ه أ الله مجتمع اختل وجذور الفساد وصلت إ ل ى القاع ومع ذلك المصلحون هكذا زعموا ل أ ن ف س ه م أ ر ا د و ا أ ن يصلحوا البلاد ب ج ر ة قلم هيهات هيهات العبد الصالح عبد الله بن المبارك امام جبل من جبال العلم من اثني عشر اماما من ا ئ م ة المسلمين المعتبرين عبد الله بن المبارك ذكر العلماء في ترجمته ق ص ة ع ج ي ب ة لا يليق بمسلم ان يجهلها ابوه المبارك كان عبدا يباع ويشترى فاعتقه سيده فلما اعتق ب د أ يتكسب ليعيش ف أ ج ر ه رجل ليحرس له بستانا من الرمان قال له حرس البستان ده ح ر س فجاء صاحب البستان يوما وقال يا مبارك قال نعم قال معي أ ض ي ا ف ائتني برمان حلو ح ا م المبارك واتى بحبات من الرمان وقدمها لصاحب البستان فنظر صاحب البستان إ ل ى الرمان ف إ ذ ا به حامض فازل فتعجب وقال يا مبارك طلبت منك ر م ا ن حلو ت أ ت ي ن ي بالحامض قال يا سيدي لا أ ع ر ف الحامض من الحلو انت متخيل قال كيف قال ما أ ذ ن ت لي ب أ م أ ط ع م منه تعلمون إ خ و ا ن ي لو لصحه السند ما ا ش ت ر ا ت أ ن أ ذ ك ر ه ل أ ن ه فوق الخيال يحرز بستان وما أ ذ ن له صاحبه أ ن يطعم منه فما اقترب منه ل د ر ج ة أ ن ه ما يستطيع أ ن يميز بين الحلو والحارض فضم صاحب البستان أ ن المبارك ي خ د ع ف س أ ل الجيران فقالوا والله ما ر أ ي ن ا ه اكلا قط لماذا؟ لم ا ا ذ لم ي أ ذ ن له طيب ما هو مش موجود م اين هو أ الله أين الله فلما علم صاحب البستان بعظم خلق, خلق الرجل وبعلو ش أ ن ه قال له تعالى مبارك قال له نعم قال له شوفه ليس لي من ا ل ذ ر ي ة إ ل ا ا ب ن ة و ا ح د ة من أ ز و ج ه ا قال له اسمع قال له قال له اليهود عباد المال والنصارى عباد دنيا عبا الجمال والمسلمين والعرب عباد النسب والحسب والمسلمين للدين فانظر من أ ي الملل أ ن ت زوج ابنتك قال والله لا يوجد غيرك يا مبارك فانكحه ابنته فانجب منها عبد الله بن المبارك والبلد الطيب يخرج نباته ب إ ذ ن ر ب ي والذي خ ا ب ث س لا يخرج إ ل ا نكدا م ر ا ق ب ة المثال ا ل أ خ ي ر وبه أ خ ت م ا ل إ م ا م العلم محمد بن المنكدر بدي نماذج في المجتمع تعرف أ ن ت ر ج ل بالتاجر وبعت بيعه باعها خلفك في المحل وخدع المشتري وجئت إ ل ى محلك وعلمت أ ي ن الله انتبهوا يا اخوانا ن انتبهوا الخلل موجود والكل يضع يده علي ه ولكن ا ل ا ش ك ا ل ي ة في ا ل م غ ا ل ط ة م غ ا ل ط ة النفس ولا يليق بعاقل ان يغالط نفسه محمد بن المنكدر رجل بائع عنده حلوت اي دكان فكان عنده نوعين من ا ل ب ض ا ع ة نوع ا ل و ح د ة بعشر دراهم والنوع الاخر ا ل و ح د ة بخمس دراهم خرج ابن المنكدر وترك غلامه في المحل فجاء رجل من الاعراب فباع الغلام له ما هو بخمس بعشر اعرابي قال ي ما يعرف ش كم ديه ب ع ش ر ة ختمش فجاء محمد بن المنكدل فاعلمه غلامه قال له يا سيدي بعت كذا كذا فقال بن للغلام اخرج ل الملكدر م م د بن للغاية واتني بهذا الاعرابي فان اتيت به فانت حر لوجه الله فذهب الغلام يبحث عن الاعرابي طوال النهار حتى اتى ب جابه فدخل على محمد بن المنكدر فقال له محمد إ ن غلامي عن طريق ا ل خ ط أ باع لك ما هو بخمس بعشر فقال ا ل أ ع ر ب ي لمحمد أ م ن أ ج ل هذا استدعيتني قال نعم فقال ا ل أ ع ر ب ي ولكني رضيت قال محمد بن المنكدر ولكننا لا نرضى لك إ ل ا ما نرضاه لانفسنا أ ن ن ف س هو ده المجتمع اللي、تربى. لا ترضى لك إلا ما رضيناه أ إما أن عليك خمس ا أن نرضى ر عليك هو م إ وإما م ما ا علينا بضاعتنا أن أن أ نرطيك بعشر هي و ترضى ت خ ذا ض ر ه هو ده م ك المجتمع الذي ت ر ض ى على م ر ا ق ب ة المولى عز وجل إ خ و ا ن ي م ح ش ر المسلمين أ خ ا ط ب أ ق و ا م ا ارباب عقول نحسبكم كذلك ولا نزكي على الله احد نتعقل ونعي ا ل أ م و ر جيدا ونعرف أ ي ن الخلل يستحيل و أ ق س م بالله غير حانث يستحيل أ ن تنصلح أ ح و ا ل البلاد والعباد بغير الاستقامه على شرع الله يستعين و ل م يستقيم العباد على شرع الله من خلال البرلمان ولا من خلال تولي المناصب أ ب د ا بل يستقيم العباد على شرع الله بتعليم شرع الله و ب ا ل ت ر ب ي ة على معالم ا ل ت ر ب ي ة أ ي ض ا إ خ و ا ن ي مع شر المسلمين من باب النصح من أ خ ي ك م م ص ر و ن تمر ب م ر ح ل ة من أ ص ع ب المراحل منذ أ ن خلقها الله الفتن تطل ب ر أ س ه ا من كل حدب وصوب و إ ي ا ك أ ن تظن بعدو لك خير كلام واضح إ ي ا ك أ ن تظن بعدو لك خير و أ ع ن ي بالعدو غير المسلم إ ن ظننت ب أ ي عدو خير يعني عذرا استبيحك عيد النظر في ثوابتك مصر مستهدفا من كل أ ع د ا ئ ن ا لما تتميز به من كل الميزات في نواميس ا ل ح ي ا ة موقع استراتيجي سواحل م م ت د ة ق ن ا ة السويس ما حباها ربنا من خيرات في أ ر ض ه ا اضف إ ل ى ذلك بفضل الله في يدها زمام كبير ب ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ف ط م ا ل أ ع د ا ء لذلك قال ل ه خلاص ضعها نصب عينيه وقد ك ا ن و ب د أ و ا بس ببطء ولكنه أ ك ي د يجرون البلاد إ ل ى ه و ة س ح ي ق ة و إ ل ى ح ف ر ة لا قرار لها الشيء اللي يحزن أ ن كثيرا من أ ب ن ا ء مصر استجاب لهذه ا ل د ع و ة ا ل م ا ف و ن ة و ظ ن أ ن الغرب يحبنا أ و يريد لنا الخير ف إ ذ ا بداع الغرب يدعو إ ل ى كذا إ ذ ا ببعض إ خ و اخواننا ن ن ا وأقول إ نعم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا و أ ك ل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذ م ة الله و ذ م ة رسوله ا ل أ خ و ة ا ل إ س ل ا م ي ة تجمعنا ولكن لما انجرفوا وابتدعوا في دين الله كان لا بد من وقفه معشر المسلمين ب إ ج م ا ع أ ه ل العلم ح ر م ة دم المسلم أ ع ظ م عند الله من ح ر م ة ا ل ك ع ب ة تسمعون حرمه دم المسلم أ ع ظ م عند الله من ح ر م ة ا ل ك ع ب ة ولا يحل دم امرئ مسلم إ ل ا ب إ ح د ى ثلاث الثيب الزاني والقاتل والتارك لدينه المفارق ل ل ج م ا ع ة وحينما نقول ح ر م ة الدم نعني كل ا ل أ ط ر ا ف لا نخص طرفا بذكر ونترك ا ل آ خ ر أ ر ج و يا أ ه ل الكفر وغيركم ممن يسمعني أ ف ي ك م و ا ف ط ن و ا لما يحاط بالبلد لا يسعد الغرب إ ل ا برؤيته لدماء المسلمين تسيل لا يسعد نعم ا ل آ ن يتكلمون وما تخفي صدورهم أ ك ب ر يمدون يد العون ويعلمون ماذا يريدون إ ل ا الضمار والخراب للبلاد نفيق ونعلم أ ن هذا الطريق ليس بطريق إ ص ل ا ح أ ن ا ضربت لكم مثالا واحدا وهو م ر ا ق ب ة المولى عز وجل لو حققنا معلم ا ل م ر ا ق ب ة هتفرق م ع ن ا كتير إ خ و ا ن ي مع شر المسلمين نحن في ط ا ع ة و ن س أ ل الله عز وجل ا ل إ خ ل ا ص في القول والعمل وخرجنا من طاعة من أ ج ل الطاعات وهي الصيام و إ ن شاء الله من باب حسن الظن ب ك ل من يحضر ويسمع رجلا كان أ و ا م ر أ ة ن أ م ل أ ن يكون فينا الكثير بينه وبين الله ص ل ة و ط ي د ة ندعو ويؤمن لعل الله عز وجل يستجيب و س أ د ع و هذا الدعاء و أ أ م ل أ ن نخلص في ا ل ت أ م ي ن اللهم إ ن ي أ س أ ل ك و أ ت و س ل إ ل ي ك ب أ س م ا ئ ك الحسنى وصفاتك العليا ونتوسل إ ل ي ك بصلاتنا وبسماعنا ل ل م و ع ظ ة ونتوسل إ ل ي ك بصيام هذا الشهر و ن س أ ل ك من أ ر ا د ا ل إ س ل ا م والمسلمين ومصر بخير ن س أ ل ك اللهم أ ن توفقه لكل خير ومن أ ر ا د ا ل إ س ل ا م والمسلمين ومصر بشر ن س أ ل ك اللهم أ ن تجعل تدبيره تدميرا له و أ ن ت أ خ ذ ه أ خ ذ عزيز مقتدر وان ترينا فيه عجائب قدوتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم